بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثنان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن ثار على نهزه لا من الدين أما بعد يقول المصنف ورحمه الله باب حب النسك تقدم معنا تعريف الحدود وبينا أن العقوبات المقدرة شرعا وعلى هذا فإن حد المسكر هي العقوبة التي نص عليها الشرع إما مقدرة محددة كما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله وإما تترك لنظر الإيمان فيما هو أولى في ردع الناس وزرهم كما سيأتي إن شاء الله التوضيحه وبيانه أما من حيث في الجماهير على أما للسكر والخمر حد في شريعة الله عز وجل وعقوبة شرعية وقوله المسكر يقال وأذكر الشيء يسكر فهو مسكر اسم فائل والمراض به ما خامر العقل وغطاه فواء كان ذلك بالشراب أو بغيره وسواء كان قليلاً أو كان كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الضابط فيما صح عنه من الأحاديث فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكن خمر وكل خمر حرام فلما قال عليه الصلاة والسلام كل مسكن خمر هذا عام وشامل من القليل والكثير ومنه ومن ذلك ولذلك قال ما اشكر كثيره فليل الكف ممنو حرام وفي لفظ وما اشكر كثيره فقليله حرام كل هذا يدل على ان العبره في وجوب الافكار وانه لا فرق في هذا المشروب المحرم او الذي يتعاطاه الناس من أن يكون قليلا أو يكون كثيرا ما دام أنه يخامر العقل وفرق بعض العلماء رحمه الله بين الخمر بين السكر والجنون فجعلوا الجنون يذهب العقل وجعلوا السكر يضب العقل فهم يرون أن هناك فرقا بين السكر والجنون من هذا الوجه ولاذن حقيلا للخبر انها خمر قبل المسكر او يصل المسكر بقوله خمرا لانه يخام يعني يغطي وانا هذا في العقل في الاصل موجود وتجد السكران تارة يفهم الاشياء وتارة لا يفهمها اختلف الضوابط العلماء رحمهم الله في السكر وما هو السكران فقال بعض العلماء رحمهم الله إنه هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب أنه لا يفهم ما تخاطبه به ولا يحسن أن يجيبه ويختل ذلك الكلام المعبود منه ولذلك لما أرادوا أن يختبر بعض الظلماء وهو علي بن داود لما أرادوا أن يختبروه لما تصدر للفتوى والعلم سألوه من هو السكران أو متى يكون الإنسان سكرانا فقال رحمه الله إذا اختل كلامه المنظوم وأباح بسره المكتوم إذا اختل كلامه المنظوم وأباح بسره المكتوم هذه من دلائل السكر أن يختل نظام كلامه فربما تكلم بأشياء لا تفهم وربما تكلم بأشياء تفهم ولكنه يقدم او يؤخر او يدخل فيها غير المفهوم ومن هنا قال اذا اختل كلامه المنظوم وايضا اداحة سره المكتوم وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بالعبد انه رزقه العقل وما سمي العقل اقلا الا لانه يعقل ولذلك يحمل الانسان على الحياة ويحمل الانسان على الخجل ويحمل الإنسان على مكارم الأخلاق ومحاسم العادات وأفاضل و... و... ويجعله ينتقي أفاضل ما ينتقى من الكلام فما ينتقي أفاضل الطعام كل هذا بفضلات بالعقل فإذا ذهبت هذه النعمة أو غطيت أو سترت أو حجنت أو أصابها الضرب اختلت هذه النعم كلها فأضح بسره المكثوم لأن العقل يمنعه أن يضح بسره فليس هناك إنسان عاقل يضح أسراره أو يكسب سطر الله عز وجل عليه أو على خلقه أو على من يشب وعلى من يوجد ولكن السطر ليس له عقل ولذلك يضح بأسراره ويتكلم ويهدي لما يعرف وما ينكر وفي قوله رحمه الله باب حد النسكر أي ديان العقوبة الشرعية لمن شرغ الخمر أو تعاطى ما يسكر العقل فواء كان بالخمر أو كان بالمخدر كما هو موجود في زماننا وذكر المصلفة رحمه الله داب حد النسكر بعد داب القبر وقد دينا أن العلماء رحمه الله لهم نظر في العقوبات فقدموا حد الزينة لقوة عقوبة منعشد العقوبة في الجن ثم يضيح حد القرص لما من جنسي لما اعتداء على, على الأرض الأول اعتداء على الأرض بالفعل والثاني اعتداء على الأرض بالقوض وعقوبته أخص فكان بعده مباشرة ثم بعده أضخمه والمناسبة واضحة في العقوبة فإن عقوبة الثلاث كلها للجنس فاتفق العلماء رحمه الله على أن غطوبة سنين الجلد لإضافة التغريب والجأل والرجم على التفصيل إذا كان محصنا كما تقدم معنا لكن في الأصل أنها جلد ولذلك قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا ومنهما قال العلماء يجلد الزاني سواء كان محصنا أو سيدا حتى لو أريد يجمع الزين بين الجلد وعجم كما تقدم معنا على ظاهر الحديث عباده إذن الجلد في والجلد في قلب ثم اتفق حد الخمر مع هذه العقوبتين أعني الزنى والقلب في كونه بالزنى ولذلك فناسب أن يذكره بعد هذه المرعين أعني حد الزنى وحد القلب يقول رحمه الله بحد المسكر أي في هذا الموزع سأذكر لك جمة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقوبة شارد الخمر أو من المخطرات وما في فقنها كما سنبني على ثمانه رحمه الله بعض العلماء يقول باب حد المسكت بعضهم يقول باب حد الشراق بعضهم يقول باب حد الخمر وكلها متقاعدة وعضهم يقول كتاب الأسرقة كما فعل الخرط رحمه الله فهذا كله إذا قال كتاب الأشهدة لأنه في الغالب يتكلم على الخمر ثم يتكلم على أحكام الأشهدة كما هي عادة العلماء من يذكرون الأحكام مثل مضامن في مضامن أحكام الأشهدة أن تذكر في باب الخمر ولذلك يذكرون الخمر وتحريمها ثم يفرعون على ذلك شرب السموم أو تعاطي الأمور شرط الأمور المحرمة وهذا كلهم بيان أن الأشياء في مظالمها قال رحمه الله تعالى كل شراب أذكر كثيره فقليبه حرام يقول المصرف رحمه الله كل شراب أذكر كثيره فقليبه حرام قاعدة وأصل مصنبة من الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قاعدة لأنهم بنت عليه فرور بنت عليها فرور وأصل لأنهم بنى عليه غيره ومنتزع من قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولما قال كل هذا من أنفاظ العموم مشموه عند العلمة رحمه الله ولذلك ما تقول كل شكم على المجنوع وليس حكما على فرد ولا أفراد مأيمنين الكل شكمنا على المجنوع ككل ذات ليس ذا وقوعي فإذا قيل كل فهذا من ألفاظ العموم كما نص على ذلك علمة قصود رحمه الله فهنا نصف نصف رحمه الله على هذا أن كل يقول رحمه الله نعم كل شراب اسكر كثيره وقليله حرام كل شراب اسقط اولا كل شراب سواء كان من الثمر او كان من الرطب او كان من البصر وهو البلح كان من الزبيب او كان من العنب او كان من العسل او كان من التين او كان من الحنطه او كان من الشعير او كان من الذره كل شراب هذا عمم وكانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما تتخذ من التمر والزبيب والعسل والشنطة والشعير كما ذكر ذلك عمر بن خطاب رضي الله عنه أنها كانت من خمس فذكر هذه خمس رضي الله عنه في خطبته المشورة والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم والشموم كان في ذلك الزمان يتخذون الخمر من هذه الأشياء وهم التمر سينقع وينتبد في الله حتى يشتد ويقفش بالزبد ثم بعد ذلك يؤثر إذا شرد أفضل في العقل وخامر العقل للإضراء وكذلك ايضا بقية الأشياء التي ذكرهم ثم توسع الناس في هذا وما زالت أشهد تختلف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه كنت قد نهيتكم عن الانتباد فانتبدوا والنبي من النبذ وأصل النبذ قضى في الأربع وسمي هذا الشراب نبيذا لأنه كانوا يطرحون التمر والجسر البلح والرطب ويطرحون البشين والعسل حتى يشتب ويقذب الزدد فقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن الانتباد فانتبدوا وكل مسئل حرام وبيّن عليه الصلاة والسلام انه لا حرص في هذا الانتباد الا ان يكون مسئل فقال رحمه الله كل شراب اسكر العل هي الاسفار فاذا اثر في العقل فضط العقل وغطى الإدراك فإنه محرم أي كان من هذه الأنواع المصنف رحمه الله قال كله شراب والسبب في هذا أن الأصل في الخرب أنها شراب وهذا الذي كان موجودا على عز المدي صلى الله عليه وسلم جاء في الشراب لأنه كان هو الموجود لكن النفس نبهه للعلة وضيّن السبب الذي من أجله الحرم وهذا الشرام لأن الله لا يحلم على عباده إلا لسبب ولأمر فلما بيّن عليه الصلاة والسلام أن العلة هي الإفتار قلت قبل أن يسقع من تبدو كل حرام وقول كل مسكما خمر وكل خمر حرام دلّ على أن العلّة هي مخامرة العقل وإزالت الشعور فأي شراب أذهب الشعور أو أذال الإدراف فإنه يدخل تحت هذا التحليل لأن العبرة بالمعنى وليست العبرة بالألفاظ النجمد عند الألفاظ إنما العبرة منضف إلى العلة التي هجبها حظم الله ورسوله هذا الشراب فتطور الأمر حتى وجد الأشياء لو كان في شراب يؤثر في العقل فتعرف تكون من المؤكلات وتعرف ان تكون من المشومات ويارا الصواب التيار فتشمئزبب الشعور وتعرف يتعاطى الانسان عن طريق الحقن ولجزا بالله يحقمها في دمه حتى تؤثر على عقله وادراكه فإذا نحن ننظر إلى العلة المصنف رحمه الله قال كل شراب أسكر هذا طبعا نص منه رحمه الله على تحرين الخمر وأنها في الأصل كانت من السراب وهذا التحرين له دليل الكتاب والصنة وإجباع الأمة وأيضا دليل العمل أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وذلك في قوله سبحانه يا ايها النبينا امن انما الخمر والميفر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفيحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والضغضاء في الخبر والميفر ويصدكم عن في الله وعن الصلاة هل انتم منتهون هذه الاية السريبة لما نزلت صح عمر رضي الله عنه كما في الصحيح انتهينا انتهينا انتهينا دلالتها على تحريم الخمر من وزوره يعني ليست دالة على الخمر من وجهه راحب ولا من وجهه بل من وزور عديدة وهذا من أجمن وأبدأ ما يكون من الأساليب وكل أساليب القرآن جميلة بديها لأنه تنزيل من حكيم وشميد من قص الحق وهو خير الفاصلين وتمت كلمة رب تصفقا معدلا لا نبدل لكلمات وغصف فأولا أن الله عز وجل قل يا أيها الذين آمن إنما الخمر والميس والعنصاب والأسلم فجمع الله عز وجل بين الخمر وبين الشس وذلك في قولي والعنصاب وهي جهن الصب وكانوا قيل لنا هي الأوثان القائمة الشاخصة والطول التي كانت تذبح عليها القراثين ثم صد فلما قرن الله الخمر بالشرك دلنا على عظم أمرها ولذلك لما نزل تحريب بهذه الآية الكريمة صح عمر بن خطار وصاح الصحابة عدم الله الخمر بعبادة الأوثان وقال ايمن قال فعون ادم الله خمر قرن الله خمر الشرب وهذا ابلغ في التلذيذ ان يذكر اعظم الحدود واعظم الذنوب الذي لا يخفى الله بصاحبه ويطغى به شرب الخمر وهذا يدل على ايضا تحريم الخمر فاهلا الله سبحانه وتعالى قال ليكسون وصفها بكم يدسنا لما الخمر والميسر والأنصاف والأجلام رئس من عمل الشيطان فكونه وصفها بالردس والردس النجس الخديث ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أن في الخمر وصل نجاسة وهل مذهب جمايير السلف والخلال قال الشيخ الإسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة ولم ينكر حتى الطول المخالفة من الطول الربيعة ومنوافقة داود الظاهري ومنوافقة تعظيم بأمر صرمة الخمر ونجاستها وخذفها فقال الله عز وجل إنما الخمر والميس والأجلام رتس كونها رتس والله يقول فاجتنب الرتس من الألثان هذا الوصف المستبشأ وهو الرتس الذي تنفر منه النفوس السليمة عن النفوس المؤمنة المستقيمة على طاعة اللعب السلم أيضا يقتب التنفير من الخبر ثالثا أن الله سبحانه وتعالى جعلها من عمل الشيطان الذي لا يأتي المسلم بخير ولا يأتي الإنسان بخير إن الشيطان كان للإنسان عدو والممينة فجعلها من عمل الشيطان وهذا من أقرب ما يكون للتنفير لأن المؤمن لا يرتح لشئ من الشيطان ولا يشب شيئا من الشيطان حتى أن أساليب القرآن تمثل من المعاصي إذا وصلت لكونها من عمل الشيطان إن المبادرين كانوا إخوان الشياطين فهذا يمثل وهو أسلوب الكتاب والسنة التنزيل من المعاصي فرابعا أن الله عز وجل في الآية الكريمة أمر باستيناد الخبر فقال سبحانه فجل تنبوه وقوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه فيه امران الامر الاول كومه جاء بسيغة افعل وهذا يدل على الوجود فإن نصيغة افعل تدل على الوجود المأمور به هذا الاصر من قبلنا ان نصيغة افعل فاقتضي الوجود حتى يدل الدليئة للنزم الله عزي وقال فاجتنبوه فجاء بسيغة افعل ثانيا ان الله عبر بالاجتناب والاجتناب من صيغ التحريم اجتنب وذاء وترك وذاء كلها من صيغ التحريم عند ألماء الأصول ورونها من الصيغ القوية التي تدل على الشرمة ولذلك قال تعالى فاجتنب الرسل للألثان فجعل هذه الصيغة مما يهذب عن المحرمات خامسا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أما الخمر الطريق للعجاوة والبغضاء والوسائل تأخذ حكم مقاصيها ما كان ضريقا إلى حرام أو سبيلا إلى حرام فهو حرام ثم كان سبيلا إلى حرام عظيم فهو سبيل مصرم فعظيما ولذلك قالوا وسائل الشرك أعظم من وسائل الذنوب الأخرى وسائل التبائد ليس كوسائل السوائر فتفاضلت الوسائل بحسب ما تدهه فقالوا فقال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم من عداوة والبغضاء في, في الخبر والميزل وانظر كون القرآن يقول يا إلهى الذين آمنوا إنما الخمر فبدأ بها وقال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم من عداوة والبغضاء في, في الخمر فبدأ بها لأنها أساس الشر وأساس كخف ولذلك تقصد بخير أمة خبائف كما ورد من فعاً إلى الله صلى الله عليه وسلم فيتجوك إلى كل صلى الله وإلى كل بلاء إنما يريد الشيطان أن يموتا بينكم الأداء والتغضاء في الخمر والميسر هذا الأمر الخامس ويصدكم عن ذكر الله هذا الأمر الثالث ثم لما قال يصدكم عن ذكر الله جمع الله في التنثير بين الأمرين بين العام والخاص فقال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فجمع ليكون صاد عن ذكر الله عز وجل عموما تشارب الخلق ويذكر ربه وغاظم عن الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا تكون طريقا الى ترك الصلاة وعن الصلاة قيل لانه كان التحريب تدريجيا ثم سنبين ان شاء الله ان الله حرمها ونصر منها فقالوا سنون عن خمر المسير فيه ما يكون كبير ومنافع للناس انتهى قوم من الصحابة عند هذا الحج ثم حرمها عند قربان وقت الصلاة فكان الناس لا يشربونها من بعد صلاة الظهر بعض من ينتهي منها من بعد انفجر من الهذة إلى معاشي إلى المصنع الإشاء سيأتي منهجا من متعبا فلا يستطيع أن يشغلها وهذا من التدليج في التحريم كما نسموه فلما كان التحريم الثالثي الصادق للتحريم أن الله سبحانه وتعالى منع من شب الخمع من قربة في الصلاة فمن يشربها ستضي عليه الصلاة لأنه منهي عن الصلاة فعب رب الصلاة قصوصه من هذا الوجه الأمر الأخير في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال فهل أنتم منتهون؟ قال بعض العلماء إن ختم الآية الكريمة بهذا الأسلوب البلاغي للجميع من ذبيع أبلغ في ظجر النفوس من قوله فامتهوا لأنه لما قال فهل أنتم منتهون فيه ما يضل على الحف والحظ على الانتهاب والابتعاد لأنه فدق عن أمره بالاجتماع فلم يكرر السكان عن ذلك وإنما جاء بهذا الإسلوب الذي هو أطلق في تنسيل النفوس من من شربي هذا الأمر المحرم هذا هو دليل الكتاب ولذلك تعتبر هذه الآية الكريمة من المائدة أصل عند العلماء رحمه الله في الخمر ثم ننظر إلى هذا التحرين وارد في هذه الآية وهي وقفة تحتاج كل مسلم أن يقف عندها سواء كان من طلاب العلم أو من العلماء أو من العلماء ذلك أن الله يقول فاتشتنبوه والأمر بالاجتناب أمر بالاجتعاب ما قال فلا تشربوها وقال فلا تشربوا الخمر ولا تفعلوا مثلا أنصار وأجلام ولكن قال فاتشتنبوه فلما قال فاتشتنبوه قل على أنه لا يجوز بمخلق ولا لم يؤمن بالله لهم الآخر أن يشرب الخمر ولا أن يحمله ولا أن, أن يديهه ولا ان يشتريها ولا ان يعتصرها ولا يطلب عصيرها ان تعصر له ولا ان يعصرها ولا ان يتقيد بها في سياده وللأسف دعب الجهلة يظن ان هذه فقط للشرط ثم يأتي بعد العلم ويقول الخمر طاهرة في أصح قوله للعلماء طبعا عنده في رأيه انها طاهرة وهذا قول لبرو العلماء وان كان قول معتوحا والجماهير السلف والخلف على أنها نجسة وظاهر الآية الكريمة وأيضا بحديث بسالة بخشن في الصحيحين لكن الاشياء اللي فلا تؤثر في الصلاة فيتطيب بما فيه كثول وللا فيه نبت سبيرت بالقول بالكثول ثم يقول هي طاهرة فينظر إلى قضية كما طاهرة نجسا ولا ينظر إلى أن الله أمره باجتنابها ولذلك أمر باستنابه القليل والكثير بحرم من الصلاة كما حرم شربه القليل منها والكثير بقول حرمه وأمر باستنابها قليلة كانت الكثيرا ولو كانت تشد تشد في الهيئة مدى منها في هذا الطيب أو في هذا العفر ولذلك أنت معمور شرعا باستنابها وهذا عمر يخلص في بعض طلبة العلم ولذلك ينبغي على كل نسل أن نضع هذا في جلالتها وبيانها مصرعيني أن الأمر بالاستناد عاما شامل للسر وشامل للتطيب وشوالي لا ترزيب طيبا بل تضر ولا تنفع كما دل دليل الكتاب دل دليل السنة على تحرين الخمر وتأكيد ما ذكره المصنف رحمه الله من نصر حرمتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم الطالب الصحيح كل خمر الحرام كل مسك من خمر كل خمر حرام فهذا نفس في تحليم الخمر وذلك في قوله كل خمر حرام وكلمة حرام تدل على عدم جواج شرق الخمر وعدم جواج تعاطيها كذلك ايضا صحى أنه عليه الصلاة والسلام انه لعنة للخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها ومحملة إليه وبائعها وآكل فنمها وشاربها وساقيها ساقيها ومسقاها وهذا من أبلغ ما يدل على تحريم الخمر قال بعض العلماء ليس في العبر بقوله حاملها ومحملة إليه بشاردها وساطيها ومسطاها وبائعها وآكلة منها وعاصرها ومعتصرها إن من عدره بكل من يساعد على الخمر وأن الأمر لا يتوقف عند هذه الأوصاف التي كانت موجودة في زمان السلم ولكن كل من عن الخمر ومن هنا قالوا حتى لو إنه قال كلاما يزينها أو يحدد ويدعو إليها أو نجدها أو دفعها أبناء النشريين والشباب النشريين وضعاء النفوس وأهل الفطر من صغار السنة الأحداث إليها في مجدها وعظمها فإنه ممعوض لأن فعله فيها قد يكون أجلع من فعل الذي يحمل والذي يبيعه بشته وهذا كله تعظيم بأمر خمر إنه أم الخضائف وقفل جميع الأبواب المفضلة إليها لنصف السنة هذا التحرين تعظيما لأميها وجاءت في الأحاديث أيضا على صلى الله عليه وسلم مؤكدة بهذه المعنيين ومن هنا لما ورد اللعن على صلى الله عليه وسلم في الخمر جعلها العلماء من كبائد الدنوب جعلوا الخمر من كبائد الدنوب بل قال بعض العلماء إنها من أكثر الكبائد ولما في هذا وقيل لماذا جعلتها من أطبع الكبائد قال لأنه إذا شرب الخمر لم يتورع عن أمر ولو كان من أعضل أمور فاتفق لدعوهم أنه ترك الصلاة وما من أمه تعب وتذكره فدخل الأليه ذات يوم وهو شاربا للخمر والعياذ بالله فأمرته بالصلاة فما كان منه إلا أن حملها إلى النور مستر في البيت ورمى أمه وهي تستنجد به وتناشده الله حتى هلكت ثم إنه والعياذ بالله سقط بعد شرضه للخمر حتى أرشي عليه فلما أساقط وجد أمه مثل الله السلام العازية مات من ساعته فماته العياذ بالله مثل ما عن الخمر يشارب خمر وماته وهو عاق لوارده لكل إذا شرب الخمر استدرج إلى كل قبيحة وإلى كل ربيلة ولا يزال يهوي في الرضاء حتى ينسي أو يصلح ونرس في قلبه ابنا أبنى, أبنى مخالة ضغة من إيمان والعياذ فهي أباب الشر وضاب البلاء وما فتحت المسكرات والمخدرات على أمة إلا دمرت تماما فذهبت فيها الغيرة والحنية وقتلت فيها الفطرة وذهبت البطول الذي هي نور الله الذي يجبير به لإباده كما قال تعالى نور على نور فالنور الأول نور الوحيد على نور وهو العقل ولذلك يمكن للإنسان أن يصيد الهدى وغشاد الذي بهذه من نور العقل ونور الوحيد صلى الله عليه وسلم أن يلزقنا منهما وأن يجعلنا من أهلهما فهي أساس كل شر وبلاء فقالوا من أكبر كلاء لهذا أنها تقود إلى كل شر وإلى كل بلاء والعياذ بالله واتفق لبعض أن رجعتهم واتت إلى الزنا والعياذ بالله فانتنى فاستدربتوا حتى دخل البيت فقالت له إن لم تفعل الزنا فإنني أصيف في الناس فخاف فقال فانتنى فقالت له إذن اصرب من هذه الكأس قليلا وأدعوك تذهب لا أدعوك تخوفها تصرب من هذه الكأس من الكأس والعيادة لا شده ونهى فلما سردها زنى بها والعيادة بالله فوقعت الغضب ووقعته سينه فهي تقود إليك الشب لأجل هذا تكون من أكبر الكراه لأنه لا هو صاحبها ممكن صاحبا يشرك بالله عز وجل وممكن العيادة بالله أن يدعى إلى أخطف فأسمع ما يكون مما عاصر الله وخدوري ولا يرعوي فالإنها تخلف في الإنسان ضعف العقل وضعف الدين وضعف الغيرة وضعف الحياء وضعف الخجل جلغي وذلك لما ترثه من الأضراب الدينية والبنائية ومن هنا قال إنها من أكبر كبائر والصحيح أن من كبائر البنون وأكبر كبائر ما نص الشر على كونه من أكبر كبائر كما صح عنه عليه الصلاة في الصحيح الحديث أبي بطر مصير بن حارث رضي الله عنه وعرضاه وكما بل جلول النقل الأجمع الظلماء رحمه الله على تحريم الخمر وكلهم متفقون على أن الخمر محرم وأن من قال إن الخمر حلال فقد كفر بالله عز وجل لأنه مكذب النص القطعية في القرآن لأن الله عز وجل حرم الخمر وتحريم الخمر تابث بدليل قطعي إلا إذا كان جاهلاً فيعلم أما نقام الخمر ما فيها شيء والحياذ بالله ولناذا تحرم الخمر الخمر تبهج النفس أو كذا أو كذا وعلى أنها حلال أو قال يوسف بن الشرح دليل على الخمر وعلم بنفس القرآن نفس السنة فهذا كما ذكر العلماء كفر مصلح للخمر يعني من يعتقد أنها حلال و كان قلنا دليل المقل دلنا دليل العقل على تحريم الخمر ولذلك قال العلماء انها تولث الاضرار الدينية والدينوية وجاءت السبيعة بشكل الدين والعقل والعرض والمال والنفس وهي الضرورات الخمس فمنها العقل ولذلك قالوا ان النصوص كلها داملة على أن الشريعة رأي جلب المصالح ودعا المفاسد والخمر فيها أعظم المفاسد فيها مفاسد الدين فهي تؤثر في دين الإنسان واستقامه وطاعته بالله عز وجل وقال الله أن هذه المسد الدينية لأنه قال من عمل الشيطان وقال يوقع بينكم من الأداوة والبغضاء في الخمر والميز فنص على أن فيها أضرارا دينية ليفت أضرارا عن فقر بل حتى على المجتمع يوقع بينكم العذاب والضراء فإذا الضرر مدود فيها الدين وأما الضرر الدنيوي فقد تكلم الأطباء في هذا بما يشفي ويفي وعلى كل عاقل عندهم من وقت والشعر فنقرأ بعض الضحوش المفيدة التي تكلمت على أضرار المسكرات والمخجرات في حص لذلك نسله فيزداد يقين بحكم الله عز وجل بالتحليل وأيضا ينفع بها غيره إذا ضعظه وذكره وزجره عن هذا الدائل الخبيث ومما يدل على أبراره الدنيوية عظيم وأثرها على الكسب ومن هنا مصر عليه الصلاة والسلام على ذلك لما دخل على أم سلم رضي الله عنها وقد مقعت النديد حتى خلفت الزبط فقال ما هذا فقالت فقال رضي الله عنها إن سلالة تشكي بطنها وقال صلى الله عليه وسلم فدفعه عليه الصلاة والسلام برجه حتى انكسر رساله على الأرض وقال إنها داء هي ليست بدواء فقال هذا ايضا في حديث طارق ابن سويد الجعفي رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سبيث النسيين وغيره أنه منطق الخمر الدواء من النار فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء فهي داء على البدن أثبت الطب هذا الأمر وإن كان ثابتا من الأصل عند المسلمين ولا يحتاجين لا أحد يثبته, يثبته بعد كتاب الله سمة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت التقارير الطبية انها تؤثر بالله على القلب أنها من أسواب الجلطات والسكتات القلبية والعياذ لله وأنها تؤثر على الدماغ وتحدث أمراضا مستقصية من ريالة للناس التفكير والتركيز والذهن وكذلك أيضا أنها تؤثر على الكبد وعلى الانترياض وغيرها من أجهزة الإنسان حتى أنها تؤثر على نسلة وذرية من ريالة للناس هي تؤثر في النسل وتؤثر وبعض من يظن أن الخمر تقوى الرغم الجنسية وكذب الأبداء ذلك وقال السبب في هذا أن الإنسان في فطرة عنده حياء وعنده خجل وأمور الشهوة لحل الخجل والحياء فإذا شرب الخمر انقطعت هذه الحراجز فأصلح كلبه هنا فهو يحس أن هذا قوة في الشهوة وأنه أصلح صحلا والأمر بالأكس إن هذا تدمير وليس بالحراجز التي تكبح جناح الشغوة أن تخرج عن حدودها وكل شيء بالجسد إذا خرج عن حدوده فعواقبه وخنا ونهاياته أليمة ولذلك تؤثر في كل شيء حتى في النسل. والتركيز وغير ذلك مما ذكره الأطباء والفكماء وبالمناسبة في المؤتمر في العالم الأول من الشراث المخدرات محوث قيمة وكذا بعض أطباء نيسيين فكلهم كلام جيدا بالدراسات ووحوظ و... موثقة ضديا عن أضرار المنزيدة في الخمر والعواقب التي ينتهي إليها شار الخمر إضافة إلى الأضرار المادئية والولا لتجد الدول التي ينتشر فيها الخمر تكثف فيها حوادث الخيارات وتكثف فيها حوادث الجرائم والعنف والقتل والاحتداء لغير ذلك من المصائب التي جعلها الله عز وجل لكل من عصاه والنحيش الظنكة التي وعدها الله عز وجل كل من تنكب عن سبيله وخرج عن شرعه وديه ونصر الله بعزه وجلاله معصمنا بعصمته على لحظه كان الناس الجاهلية يشربون الخمر ويتفاخرون بشربها وحتى كان يدوم بعضهم أنها ترفع شد شريب هذا أنه أصبح في أعلى المجد وأصاب من الحد أوثره وأعظمه قال حسان المثابت رضا عنه في قصيدته هذا قبل الإسلام في قول عفد ذات الأصابر فالدلاء إلى أذراء منزل وخلاء ديار من دن الحساس قطر تعفيها الله والدلاء إلى أن قال فنشربها فتتركنا ملوكا وأستمنا لنهيهما اللقاء فنشربها فتتركنا ملوكا في سنة من شاء الله, تبارك الله أصبح كأن الدنيا كلها تحتها قال فإذا شربت فإنني رب الخوارنق والسبيلي وإذا صحرت فإنني رب الشويهة والدائرة يعني هو إذا شرب عظم أن فبالخوار مقصدين وإذا صحى أجب الناس للبغير والغنمة التي يملكها فهذا من بلاء الخمر كانوا في الجاهلية يشهدونها وكان عقلاء الناس لا يشهدونها حتى في الجاهلية وأذر عن أبي بكر وعمر وإثمان وعلي رضي الله عنهم وأعضاهم أنهم لم يشربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إثمان وهذه من العظيم نعم الله سي وجل أن رسول الإنسان عن هذا الدائل والبلاء فكان أبو ذكر رضا عنه آفة بالجاهلية كيف روه بصحبة رسول مردى صلى الله عليه وسلم وكان أثناء رضا عنه من الناس حياءنا ورأى أن الخمر تنزل الحياء كان من الناس حياءنا كما أعطي المرسى صلى الله عليه وسلم ألا أستحي للرجل من تستحي مهم ملائك فوجد أن الخمر تدمر الحياء وتجعل الإنسان صفيق الوزن والعياب بالله بعيدا من المكالم والأمور محمودة فكرهها وتغنى عقلاء الجاهلية بتركها لما فيها من السوء والأذى ولذلك عاصم مقيف الشاعر المشهور لما شرب الخمر والعياذ بالله دخلت عليه إحدى بناده في أمر من الأمور فغمز عقلتها وهو شارق الخمر ويعي فلما أفراق نبي مدداً شديداً وعقصاً عن نشه وهو في جاهلية أن لا يشرب الخمر أبداً لا يشربها لا في صحة ولا في مرض يعني لا للتداو ولا الغير مع المنفان يقولون لهم إنها دواء ومن نعم الله عسى وجل أنه محرم الخمر ولكن الله لطف بعباله فكانت النفوس متعلقة بالخمر وهي فتنة وشهوة الله عز وجل من حكيم والحكيم العليم أن تدرج في تحليم هذا الداء والبلاء وهذا يدل على عظم الشكل هي وسلطان على النفوس فأول ما نزل في الخمر أن الله عز وجل قال من ثمراك المخير لم أعناه يتتخذون منه سكرا ولسقا حسنا هذه الآية الكريمة من سورة النحل بين الله عز وجل أن ثمرات المخيل ومعناه يتخذ منه الثكر والرزق الحسن فدعوا الصحابة كف عن الخمر بهذه الآية وصينوا أن الله لن نحن وينبئ أن هذه ليست نشمولة أن الخمر ليست نشمولة لأن الله قال تبتخذون منه الثفرة ورزق الحسن فجاء هذه الثمرات رزقا حسنا وجاء في ضد رزق الخمر ومنهما فهم دار الصحابة أن هناك تنبيها حتى أن عمر رضا الله عنه كان دائم النصيص وعلى المحدث الملهم كان يقول وليه حلال اللهم بيننا في الخمر حسن هذه الآية أن الله عز وجل يدعو إلى أمر فجاءت الآية الثانية سنوك عن الخمر والنصر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الله أكبر من نفينه فلما قال وإثمهما أكبر من مهينا إما يكون منهما من الشبه والبلاء إذي الآن ما جاء تحيله يعني ما يمع من الأضغار وهذا يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يفسر إلى إنسان عنده علم وعنده فهم فإن الآية الإثم معروفا ما هو ضد الـ الـ الـ الإثم الخطيئة والصيئة ضدك حسنا وهذا يغفر أن المشارف يأذن مع أن الآية لن تأتي تأثيرا وإن الله له إسمهما إما يكون منهما من الآثان من الأضرار وتبعات أعظم من النفع الموجود والدلع أن الإسم ليس في وجود المقابلة وإسمهما أكبر من نفعين وهذه أساليب ختاب السنة ما يحتاج للنظر في المقابلة وهذه من صوارف الألفاظ عن ظاهئها ولذلك يحتاج كل أحد أن يتعامل مع النصوص إلى فهم عن فض الشر وفي جيل الدلالاته ومن الإحليس المعرضين كثم فانتزع أقوامه أقوام. وانتزعوا من الآية أن الله ينشرهم منها ثم نزلت الآية الثالثة ونقول للتعالى يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وعندهم سفار حتى تعلموا ما تقولون ولا جمد إلا عالي السبيل حتى طرف السير فضينا سبحانه وتعالى أنه شرم على المؤمنين شرب الخمر عند قربان وقت الصلاة فإذا نظرنا إلى الصلاة الخامس وجدنا أن صلاة أولها صلاة الظهر كما هو معلوم من الصلاة الأولى لأن أقوى الصلاة الله من السلم بعد أن أصلح ليلة الإصلاة فصلاة الظهر ما بين صلاة الفزر وصلاة الظهر وقت من قسب والمعيشة ولذلك ما يستطيعون شرق الخمر في هذا الوقت إلا إنسان أو الإنسان ليس عنده عدم ففي هذه الحالة أكثر المجتمع ينهنك في في هذا الوقت ولماذا جعل الصلاة الضحى لها هذا الشبب العظيم وقاله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأوابين حين تربض الفصال لأن الوقت غفلة وهي وقت انشغال الناس والبيع الشراء والدنيا فلا يسعبون في هذا الوقت لأنهم يشتغلون من الكسف. فمات الظهر اذا وهو متعب منهك يريد ان من اناء في في الظهيره من اناء النهار فاذا استحضر الضوم حتى لو اراد ان يشربها في وقت العصر القريب فيستنئ ان يشربها ويصلي العصر هو صلى العصر فانه لا يستعني له قرب وقت المغرب فمن لا صلى المغرب لا يستعني له قرب وقت العشاء فاوقاتها متقاربه جدا فامتنعوا من شربها في النهار فيما صلات العشاء فاذا صم العشاء فانه يكون مجهدا منهكا اكثر من العشاء بالظهر وحينئذ ايهم ما احلى عنده الشراب او الطعام او النوم قال باب الى الماء اذا جحم الطعام والشراب حين النوم يسبق الطعام والشراب لانه لان النوم ربطه والسلطان اقوى من سلطان الجوع والعطش ان ربط ربط على بطنه في الصبر ولكن النائم لا يستطيع لأنه يدهم عليه الناد حتى أنه ربما يذهم على النوم ويقول في يارس لا يستطيع أن يجفع النس على كل نوز لشدة سلطان النوم عن نس فإذا صنوا العشاء فإنهم يحتاجون إلى النوم ويقدمونه على شهر السكر ومن هنا ضاق الأمر حتى إذا شرب الخمر في هذا الوقت لا يتفلها لذة ولا طعم لأنه يريد أن يرتاح ويريد أن يموم في صل الفجر فيعود إلى حاله الأول فصار هذا تدريجا فتف أقوام أنشرتها في هذا الوقت ثم إن الله عز وجل كذارك الأم بلطفه فحرم الخمر تحريم باتا وثلد الخمر ما فيها من منافئ يقول يوسى وقل فيه ما فيه من تبور ومنافئ من منافئ وجاء في حديث دفوع المنصف أن الله سحسنا وعب العلماء أن الله سد الخمر ما فيها من منافئ فأصدحت بلاءاً وداءاً وشطراً ولا من فأت فيها ولا خير هذا التحرين تدريس التحرين على تأثير هذا, هذا الداء والبلاء على النفوس وإذا كانت الخبر هي الموجودة في أصل النبو صلى الله عليه العصور المتأخرة وإذن فتحت عن الناس شطراً عظيماً وبلاءاً وخيماً وذلك في أنواع المخدرات التي استشرت وتراوعت اختلبت كليه من الجوطان للنحي والعياذ في جناهم لا ان بقدره الا الله حمنا من المخدرات لم تكن موجوده في اصل من الزطله ولم تكن موجوده في اخر القلاء الراشدين ولم تكن موجوده في القرون المضطربه كان موجود البند بشكل عام ان هذا نذر فيه يعني مؤثر على العقل ولذلك الإبل اللي شاردت أنه أكلت الشكران وعطت الشكران تهين تفسح شكرانا لكن هل للإبل عقل حتى نطلنا فقط بعقلها لكنها تهين يعني لو تحمل عليها ما تحمل تنشي بأنه خلال تفقد تحكم يقولون ليس لها عقل ولكن لها هداية من الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهذا ديبه كيف تخفي الإنسان وكيف تقوم على مصالحه فإذا صرفت الخمر فالله يستشع يعني لا تصلح بدون يعني أن تتحكم في نفسها وتتحكم في عوابكها فالسيك غير كان موجوداً والبنت كان موجوداً ذكروا العلماء رحمه الله ومتقدمون في علاج وفي قطع الأعضاء وقالوا لعرفة بالجبل ألا نسكيك خمراً حتى يبطعون ذجلك فأذى رحمه الله برحمة الله وقيل من عرضوا عليه البنج وذكروا قصة الإمام بن عيد الحافظ في الشلية وعرضوا عليها من سبوه البنج حتى يخطعوا رجله رحمه الله برحمة الله فانتنع وعمر من يخطعوها وهو الله قال الزغريف والله ما يتذبر ذلك كان يقلهم في ذكر الله عز وجل فلما قطعوا رجله ما تضور حتى وجه ما تغير من قوة الإيمان وتعلم من هم الذين يذكرون الله عز وجل يذكرونه حاضرة تستشعر عظمة الله حتى إما تقطع منها الرجل ويتشعر وقد وقع هذا لدعه الشهاداء فإنه كان في إحدى المعارفة انفجر في لهم فقطع رجلها وفقى المنصف عليه في المعفاق فجاءوا يحملونا وهو لا يشعر يعني معاق تماما على سرير ويلحف معهم يتحدث معهم يقول والله من بخير أشعر بسعادة ويحدثهم بباعة الله وذكر الله عز وجل ويجره مقطوعة وينزف الدم ومثل مع ثلاث دقائق إلى خمس دقائق ويقول لهم تشف في وسعادة عجيبة للقناة وكما تشعر لأيه أن يقول لا أبداً إننا شيء بسيط مثل ضبيباً لن أحسي عن بروكراسي يعني شاقه مبتورة وزج حتى خضط روحه رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه من هذا إن الإنسان إذا كان قويل إنه تغضر لسلور القلب لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء حتى من روض رحمه الله عليه حصل له حادث وهنا نذكره لأجل يتبرع البعض السور بهذه الأشياء فانقشع جلد رأسي إلى آخر الدماء واحتاجوا أن يربطوا فجاء وهو ينزل من المستشفى يقول من حضر يقول شبت جلده وقال لمن المخدر قال لا جلده ووضعت الغرز يقول والله هنا يفعل القرآن والله لا لا تألم ولا تغير رجل هو فاضي متجد متطلب ويجدفها الذي اشرف على علاجي وقلت ايت كان ادس للذره ايت على صلاه الاصر وقد يعني خيطت لهم اماكن حتى من المرض الذي لم يكن لي فقط موشي عليه من المرض الذي يدينه منه من هذا الشيء المهم فيعيش ان المرض بامانه اكثر من تامل المرض ففقط موشي عليه ثم انه قال ان الله عليه يتوقع للصلاه الاصر وهذه القصة حكاها لي الدكتور وحكاها لي الوالد مصر الله عزيز يحكي لي فضل الطاعة وفضل ذكر الله قال لي يا بني كنت أريد أن أصلي العصر أبداً أنا لأمد المستشرة بعد وصولي وكان سني فغير في تلك الفترة في العاشة الحادي عاشة التقليلاً فرمنا رحمه الله يعني جينا في المستشرة أجس على فريره فقال فمعت الأبان كنت تتوضى فجاء الدكتور يبحث عنه ما أوجد على سريم وعليه أحكي لأسه طبيعا فقل فجئت وعليه ما يصدق الإنسان مثل هذا الغرباء والإصابة يقوم من مقامه قال فوجدتوا يا صدر الله قالوا يا شيخ لله لول الله تنصدر القرآن الذي في صدرك ما تفعل هذا الإنسان يعني, يعني فالطد ومعارضك ما يحصل هذا الإنسان لما وجد سنجد ما لابتلعبه بالشائر قبل أن يصدر للشائر فالشائر من هذا أن السلف رحمه الله كانوا يستخدمون هذه الأدوية من البنز ونحلها حتى كان القرن السابس وعوائل السابع قرن السابس الهديو وعوائل السابع فوجدت المخدرات وأول ما وجد منها حشيشة وهذا النبت القرن بالحشيش جلبت إلى النسيين في من جاء جمكيس خام وهذا بدخول التتاع إلى براد الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام من رحمه الله فجلدوا معهم قال رحمه الله جلب معهم هذه الحشيشة الملونة وأطوها تصراق من السمي فتعطوها واستمروها فأصبح الداء بين وما كان من السمين هذه المخدرات ولا يتعاطونها ثم توسع الأمر حتى كان في أواخر القرن التاسع الهجري وعويل العاشم فجاء الأشمين ومت الخصفاش وغيرها من المخدرات المذاتية ثم في القرن 11-10 وجدت المخدرات المصنعة ومركبت يناويا ففتح على الناس المهباد الغلائية الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا من غمام إلا الذي ذاته شر منها حتى تقوم الشاعر والأصل أن هذه المخدرات انصرمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسر خمر وكل خمر حرام وعليا أن العدراء والإلة هي الإسكان وذهاب الإدراك والشعور وتغذية العقل وفي المخدرات من تغذية العقل والشعور ما يأجل الخمر أو قد يفوق الخمر ولذلك كما ذكر الشيخ إسلام من ثلية أن النبيا أجل التحليم الحشيشة أنها أشد تحليم من الخمر وفيها فعقا منها أشب من وجوه الخضة أشب منها من وجوه أخرى وحتى ذكر ذلك أنه يصعب في طعم عنها يعني عن حشيشة وهذا من لقة علمائنا رحمه الله من كان شيخ سامة 200 قد قرأ الطب أرثنا علمات من الطب أساد لها أثناء ستاويه رحمه الله عليه وذكر عيود لما دعا يتكلم عن الحشيشة وذكر أنها تضرب السبب وأنها تحدث ما يسموه بتشمع الكذب ونحو من الأضرار وهذا لا يعرف إلا الأطباء في الجنان ولكن رحمة الله كان يمن بهذه الأشياء ويضبط هذه الأشياء ويرجع إلى أن يخبره في نحيثتها وتقليلها فالمخدرات تحريمها عندنا بالدليل كما ذكرنا في العنوم بقوله ما أشكر قليله فكثيره والسرام هو أن أشكر وهذا الشأن لكل شيء يسر العقل ويؤثر فيه ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائمها عن كل مفتر ومفتر والمخدرات فيها النعيان فهي تسفر وهي تفتر والغاية وتؤثر في العقل والإدراس ثالثا أن الأضرار الموجودة في المخدرات في القمر أو أشد المحر الموجود وحين يجتمع دليل المقل والعقل على التحريم عن المخدرات سنتكلم إن شاء الله على بقية النسائل والأحكام المتعلقات بهذه الجنة الترفي القادم إن شاء الله أفصل الله بغزتي وجلالي وحظمتي وكمالي أني عافينا من هذا الداء كل بلاء وموفى عن مسلمين هذا الداء من نزيدهم وعيدهم وعيدنا وإيهم المضلة في كالما ظهر منها موابطاً والله جاء احسن الله ورئيكم صبيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع ما بإنكم سبيلة الشيخ يقول السائل هل ما يغرف يعتبر من المشكرات أكابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومعلم أما بعد هذا الصغال يجتمل أنه يجتمل أن السائل يسأل عن المواد التي تستنشط وتؤثث العقل ويجتمل أنه يقصد الدخان المعروف أنه يأخذ شكم الخمق ماذا الواحد في العقل يجعل الدخان مثل الخمج. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون راضعيا وخاصة لأنه يتكلم على الشتان الصراحية يتكلم لعقل وبيان الدخان شيء والخم شيء الآخر ودخان دلاء ومصيدة ولا يمكن أبدا من يأخذ شكم الخمج. ولن يمكن أبداً أن نقول لن يشرب الدخان فلن يشرب خمس لا يجيز هذا على الله في الجن وافتراء وقلب الدخان محرم لأذرار موزودة فيه ولو أن طعاناً وشراباً تضمن ضرراً وإهلافاً بالصحة كما يتضمنها الدخان محرمنا كما حرمنا الدخان ولكن الدخان لا يأتي في العقل ولا يجد الشعور ليس هناك أحد يتعاقى الدخان في نسلح كالستقران فوق المخنور فالله تعالى يقول لا يجعل منكم شانعانا قومي على ما تعتدوا عددوا هو أقرب التقوى نفس من العدل العدل أن تقول الصواب والحفظ فالخمر فيه والدخان فيه آخر هذا إذا كان مراجم يجعل الخمر والخمر كبيرا والدخان ليست كبيراً يعني شغط السجارة الواحدة ليست كبيرة بشداته لكن من يدارمت عليه تنقله من كوم صغير إلى كبيرة ووجود الأبرار فيه. في نفسه وأهله وولده لأن الآن الأبرار كلها لا تقدثت السجارة واحدة يشربها ومن هنا ينبغي التفصيل والجلام فالخمر شيء والدخان شيء من آخر. و إذا كان مراده الأمر الأول الذي ذكرناه هو أنه يسأل عن ذنور التي تؤثر متأثيراً للخمر ولكنها عن طريق المشروب والشم وتدخل فيما تستنشق كما في بعض المرادة المخدرة هذا لا بشكل فيه أننا لا مفرق في المخدرات بين المشروب وبين المشقول للشقن وبين المشروب وبين المأكول كل هذا يأخذ حكم المخدرات والمتحرير والأصل اخترئ بالنواجه لأن العدة واحدة وهي مجيد التأثير عن الحق والإدراك والله تحانا عنه أشهر رحمه الله في الشيخ يقول إن شاء الرجل ستطهر من صلاة الجنازة التكبير ثم سلمنا معلمان فما ذا يتنم خسابكم الله هذا فيه تفصيل منفاته التكذيرات من صناع الجنازة ومن يمكنه أن يقوي فإنه مكبر على عدد منفاته من التكذيرات من يسلم مثل إن رساته تكذيرتان إذا سلم الإيمان يقول الله أكبر الله أكبر ويسلم أنا لو أن الجنازة تترك بعد الصلاة بعد تسليم المهم ولا تفعل ذاشرة حتى يتمكن الإنسان من القضاء فإنه يغضي كما نص على ذلك النار العين رحمه الله في في مفهلة القضاء في صلاة الجناز هذه من الجناز التي توفع مباشرة والجناز التي تؤخر فإن كانت توفع مباشرة فإنه يوالي بين التكبير وفي هذه الحالة يفقط عنها قراءة نافاته وصلاته الصحيحة أما لو صلنا مع الإيمان المباشرة هو يعلم أن هناك تفريرات قد فاتته عامداً متأمداً ولمق لهذه التكبيرات وحلطه باطلاً لأنه لا يوجد مجيان لهذه التكبيرات وهي لازمة في الصلاة ومن تركها متأمداً وهو يعلم أن عليه قضاء الله في صلاته باطلة بالله تعالى آله أساب الله صغيرة الشيخ ماذا يجب على وضعه الأحرم للعمرة فالنقص بالزيت وعاد إلى داره دون أن يسعى من الصفر والمرأة سهلاً منه لأن الهمرة تقتصر عن الطوات الثقر سابقاً الجهل ليس لعذر الجهل العذر في مسائل محدودة ولأشخاص معينين وفي ستاوى معينة أما مئة من الإنسان الذين الله الحرام والعلماء موجودون والكتب موجودة والأسلطة موجودة ومن كما مئة الإثنان هو الواجب عليه في الهمرة والأقل يسعى المنشدين الموجودين إسمك يا صلى الله عليه وسلم أن ينظر هذا ليس بعض هذا التلاعب وتقصير وإهمان ومن قصر يتحمل مسؤولية التقصيري ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوامهم أقدامهم تنوش حتى من ينتجه للحسب الذي في قدنا من ينتجه هما فقال وإلا للاقاب من النار فأنزل أقوامهم من هذا الوعيد لأنه ما هلمه من وتوعدا بهذا ويل للأحقاب من النار ويل لأصحادها من عذاب الله وأقولوا في النماذا لأنهم أهملوا وقصروا في تفقد القدمين فالله أمرهم برسلها كاملة كان من المنبري أن يتإحقاؤوا وأن يتنبهوا بالفرض الذي أوجب الله عليهم فهؤلاء الذين يؤدينا مناسة الله ومناسة الحج وأحكام العبادات دون أن يسألوا أن يلعن ثم يأتونوا يقولوا والله ناردني ما نهلت هذا مصر بغضره هذا إذنان و تفريطه يتحمل المهمل تفريطه أن السعي بين السلقى و فهو رقم من تركان العمرة كما هو الضجر مر رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنه لأمري لا أكم الله حج وهمرة من يسعدين الشطاء و المرهة فإذا لا بد عليها أن يرجعه وهناك وجهان للظلماء و هناك من يقول لا يشف الخاص الدين هو بين الطاصل العمرة فهذا ما بشر أنه على وحد من صفر فعلى هذا القوم يبزم مجيد الطواف يدور ثم يسعى أو لا يسعى إلا بعد الطواف وهذا أحرق يرتع في يدور ثم نسعى ضمن الصفر والمريح الله تعالى أهلا أسرقت من في الشيخ يقول السائل أخي يسعى أرحمه وعند ذالب كلا يصري تقول كذلك تقول في غالب وقته كذلك وأنا أريد أن أدعوه نهده في ذريك أن تأكل من صحامه وأن تدعو ودعو وهو باشكا لأنه مع ذلك من قلب أساقص الله بصلى الله عظيم يهدي قلبه أنتوب وعليه على المسلمين أجمعين وأن يرحى كل مبتنى بلاء أخي في الله أولا عليك من أنصحك وواجه عليك في مجال أخيك من الناس وهذا فرض عليك والدعوة للأقارب أعظم وآكد من دعوتي الغريب دعوة القريب أعظم نجوبا من دعوتي الغريب ثامنا تحرص على بدل الأشداد التي تؤثر في أخيك تعيش إما النقاض التي هي ضغط منه فتجد له من الأسعالي فيها فتغتن من فرص إذا نقدر الله أصيبه من نصيبه لكي تغذب الناعج لو وإذا حدد عنده الضرور بتكبره من الانتلاف تحاول البعث عليه وتأخذ كل الذي يكون لها وقع كبير في نفسيه وفي قدر لعل الله عن يحديه الأمر الثالث عليك أخيه الله أن تحذر مجارات اهل العاصر في معاصرهم خاصة إذا نظر إليك أنك على خير وبرك فإذا كانت معاكلتك ومشاربتك ومضافتك له تفيده جرعة على حدود الله والشفاف من الله فإياك إياك ما يستمنى الله على قلبك خاصة إذا كان جلوس أثناء من نكر أو أثناء شرقه من الخمر إلا أن تعلم هو تذكر الله عز وجل فالأكل والشرف معنا عن المعاصي حال معاصيه مشدد فيه وذلك جعل الله عز من جار عن المعصر في معافيهم جولا من الصحر المدوان يعلو لله حكما حكما وقد ازل عليكم في الكتابة إذا سمعتم آيات الله يتفروا بها ويستهزعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقول في الحديثا غيري إنكم إذن مثلهم لأنه جاشق صواجد شخص يستهجد إذن أو يستهجد إذن أو يستهجد العلماء أرض الصالحين من الأليام لشارك مناسبة وجاء الاخر مثل جاء احد السفه بالجد يتكلم بالدين او استهذل العلماء فقام له واحد في وسط الغداء من هو من الغداء فقام قاموا اثنين كده ناس في العلماء ارسلوا رساله الى خارج يقولوا نحن نحدد اليوم الاول المتشدد اليوم الثاني المتشدد اليوم الثالث يكون هذا الذي ينتقل يقولوا له احذر لا تتكلم في ولا ولو في من جلسه ان الاقل حتى ان تامرون اهلكم فإذا سكت الإنسان على نأصله بالله حاداثاً لقريبه او غيره فإن هذا يعين أهل الضاطر باطل على باطلين ولا يمكن أن تقام حسين الله على الهداد بهذا التماوث وهذا التخاضم فينضغ عليك أن تنفح أخاف وقل له وهناك أمر أخير تهدّه ليه أن إذا أردت أن تكلم أو تغيّن له الحق فإياك فينا إياك أن يتسلط الشيطان على قلبك فتكون مرعبتك من أجل العاطفة لا من أجل اللاعز ورجل ولذلك كثير ما تبعو دعوة الأقارب لأن الإنسان يأتي بهم من طلب العاطفة سيقول فضحكنا لكس رؤوسنا فعلت أنت تفرحنا من الناس لا تحتقرني أنا لا تقول لي كيف حال إذا أصدع الإنسان يدعو بهذه الأشياء فهي ليس كل الله وإنما هي حمية للناس وعلى هذا عليك أن تحرص على الإخلاص وإراد الله عز وجل وطلب الخلاص وأن تتفكر أنك إن أخذت بحجز أحد عن نار الله عز وجل عظمت مسوبتك وجل ثوابك عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة فإذا كان قليلا كان العمر أعظم وإذا كان قليلا كان جزاء الله عز وجل فتحرص على أن تحامل الله سبحانه وتعالى وعلى أنك تنصح لله وتذكره رضو الله أسأل الله العظيم عبد العرش الكريم أن يوفقنا لنا حده ويرضعه أن من واصلنا إلى كل خير منهدى إنه لذلك هو القادر عليه صلى الله عليه